بسم الله الرحمن الرحيم الحاق ق مالحق ما ق وما ادراك ما الحق ق كذبت ثمود وعاد بالقارعه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 فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نقل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبلا والمؤتفكات بالخاطئة فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِم فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ اللَّهِ بِهِ إِنَّ لَمَّا قَضَى مَا حَمَلْنَاكُمْ فِ الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ واعية. فإذُ في خَ الصور نَسخَطُحييد وَعُملَ الأوْض وَالجم فَدُكتَ دَكَتَاحيد بييُم إذ وَق الوطِع وَإن شَقَّتِ السمفَّ يَمَ إذ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 فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابًا وَبِيَمِينِهِ فَيَقُونُ فَيَقُونُ هَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَةً إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةً فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية وأم لما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْهُا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ فليس له اليوم هؤلاء حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون أَوْلَى الْقَوْلُ رَسُولٌ كَرِيمٌ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ العالمين.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 وَإَِّا لَ نَلَمُ أَنَّ مِن كُُّ كَذبين وَإَِّلَ حَصرَةٌ علىلَكَافِرين وَإَِّلَ حَبُّ لِيَتين فَسَبِّح بِسْمِ رَبٍّ كَ